سَيِّئٌ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ ிப நீ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 أن اشكر لي ولي والديك إلي المصير وإن جاهدك على أن شَرِيكَ مَن لَّيْسَ لَكَ بِإِي عَ الْمُنْفَلاَ تَطِعْهُ مَا وَصَّى بِهِ علم فلا فِي الدُّنْيَا مَعَ وَاصْرَحِ ابْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَالتَّبَعَ سَبِيلًا مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ يُلْقَى يَوْمَ الرُّجُوعِ فَأُنَ وقُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ <تصفيق> يا بُنَيَّ إِنَّنِي أَكْتُبُ إن لَكَ مِثْقَالَ حَقٍّ تَمِنْ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إن الله لطيف خبير يا بني أكمي الصلاة وأمر بالمعروف وانع عن المنكر واصبر عن وَلَا تُصعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقُنْصِدْ فِيمَا شِيكَ وَضُبّ مِنْ صَوْتِك إِنَّنَا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ